وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعض كثير من إخواننا وأبنائنا قد اتصلوا به طالبين مني أن أبدي رأيي فيما يضور وما يحفظ وقد وقفت الآن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 وشربوا ابوال الابن ومع هذا لم يثنيهم هذا عن كلمة الحق وعن لا اله الا الله عباد كروش لا تحملون اياما معدودات اياما معدودات عباد الكروش الذين ظهروا الان عباد البطود والجيوب الذين ظهروا الان لا يتحملون اياما اياما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 وزارة الداخلية في مدينة نصر وفي لضغل اقسم بالله وانا اقسم على هذا يمين في بيت الله سيحاسمني عليه ربي يوم الدين احضروا شابا جعلوا يأكل سرصارا مكت بيننا عشرة ايام يتقيا يتقيا عشرة ايام احد الشباب وهو يعزب قال يا رب قال له ضابط امن الدولة خل ربنا ينفعك تلك هي حكومة مبارك التي يدافع عنها هذا هو مبارك الذي يريده الشعب الذي يبقى عشرات مئة من الشباب في السجون مزق. وانتهكت اعراضهم وانتهكت اعراضهم الكهرباء التي احرقت جلودهم والصياط التي مزقت جسادهم هؤلاء الاخوة الموجودين في ميدان السحريق هم الذين جعلوا لهذا الشعب كراما جعلوا الحكم يقر بأن هناك ظلم وجعلوا الحكم يقر بأن هناك فساد واليوم هؤلاء يريدون لنا ان لا يخرج لنا صوف وان نسبح بحمده لن نكون مسبحين بحمد احد ونقولها بملء فيه ونقولها بملء فيه هذا طاغية هذا ظالم يا اخي سبحان الله رؤاني الكريم تحدث عن مصر وعن فراعين مصر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى قال فاستقف قومه فاطاعوه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 على يد من على يد الظالم أن نأخذ على يد الظالم خرج الصائفة ياخذ يوم قالت لا وأخذت على يده كانت النتيجة أنه تبر ممن سملهم وكبرهم من الذي كبر عز ومن الذي سمله من الذي ياخذ فكروا بحقولكم عزه من الذي كبروا سملوا خليه يرسع الشعب هل كان هذا بعيدا عن سمع مبارك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 تأخذ على يد الظالم ولذلك نحن ينبغي أن نتعلم من الأحداث وتعلمنا من الأحداث يعلمنا أننا من اليوم ما ينبغي أن نقبل ظلما وينبغي أن ناخذ على يد الظالم وهذا كلام أقول لكل هذا الشباب الذي يجلس أمامه شيخ محمد حسن بالأمس خرج يبكي على ما يحدث أنا منذ عشرات السنين على ما يحدث للشباب المسلم للشباب المسلم أبكي عليه فأولا يدينا كل يسكت الآن وكذا وكذا يملى بطله كذا لكنه لا يعني للظلم يترفع عن الناس الظلم يرفع عن الناس عن الناس يا أخي والله الذي لا إله إلا هو الشيخ بطر عبد الرشيد صف الله يرحم الرجل اللي الدولة في ظل هذا الطاغية ما قدمت له إلا ظلما وقهرا لأنه يقول كلمة الحق والله الذي لا إله إلا هو قبل أن يموت بيته يفرغ من الطعام لا يجد لص ما يأكله تلك يا عدالة مبارك تلك يا عدالة مبارك تلك الحريات التي كانوا يتكلمون عنها وأنتم تعلمون هذا وأنتم تعلمون هذا تعلمون مدى الظل والبغل الذي كنا نعيش فيه والله الذي لا إله إلا هو في سجن ده منهور وأقول أسماء وأقول القبر وأنا عام كابت وأعيش فيه الظلم والقهر والقهر في سجن ده منهور الشباب المسلم من فيها به وادخلوهم إلى السجن زاحفين على ركبه ثم وضعوا لهم صورة لهذا الطاغية حتى يسجدوا أمامه والله هذا حدث وأقولها بمن في والله هذا حدث وأقولها بملء فيه هذه أعزالة مبارك وهذا هو الشباب الذي يحسون عليه إذا أقول إلى وزارة الداخلية في مدينة مصر أقسم بالله شباب ملقى على الأرض على الأرض قرابة العام مغمد العينين درجة أن الأنوف قطعت من الغمامة مغمض العينين, مغمض العينين. مكلبش اليدين غير مسموح ولا واحد منهم وقيت لك شهرا كاملا غير مسموح لنا بدخل دورة المياه غير مرتين في اليوم الوضوء غير مسموح لك انك تفك الغمامة والويل لك قل لا يجوز لا يجوز يا أخي لا يجوز كل لك لا يمسح عليه شكش العورة هنا العين العورة هنا العين يجرد الشاب من ملابسه ويكاهر في أعضاء تلاسولي ويحرق جلده والله هذا يحدث في غزارة الداخلية في مدينة ناصر والله هذا يحدث والله هذا أنا جربته لا أقول حكي لي هذا يحدث طلب مني أن أشي ببعض الشباب كل اسماء وفتدي نفسه لا أعرف لا أعرف أحضروا ولدي هذا الذي يجلس أمامكم وقال لي إما أن تتكلم وإما أن أمزقه أمامك وهو جالس الآن جالس الآن ان امزقه امامك وصرت وقلت له انت تظالم ولن يحكمك اظلم منك كانت النتيجة انني انقيت عاما كاملا هذا الكلب الذي يتكلم ويقول فتا ولا يتكلم يبتح يا اخي هذا ما هذا الكلب هؤلاء الكلاب الذين يحكمون مغلق هذا الشرط ما زبه وما جريراته ان يمزق ابني امام عيني وسألوه كهرباء التي اكلت من جاتبه حتى يتكلم ابوه ويوشي باحدكم هؤلاء الاتلاب الذين يسبحون بحمد هذا الكلب واقولها بملء فيه هؤلاء الكلاب الذين يسبحون بحمد هذا الكلب لا يعرفون ما يدري وماذا يحضر للشباب وماذا يحضر للشباب الشباب ضربت حتى اصبت بالشلل وقلقت في هدية والله والله كنا نجلس في لظهر حتى الصباح نسمع صراخ الشباب وأنين الشباب الذي يمزق ولا جريمة له إلا أنه يقول ربي الله هؤلاء الكابع أباق الكروش الذين يتكلمون الآن ينبغي أن يدعسوا بالأخدام الذين يسبحون بحمد هذا الكلب الكلب الذي أذل هذا الشعب وأهان هذا الشعب وصرق هذا الشعب صرق هذا الشعب قال يقول لك لغة التي نسوعها حتى من إضاءة المسجد قلت لك يا اخي انا مش عبي يا عمي انا اصلي لها ايه يا اخي ارفع الخوف الله ارفع الخوف خلوا خوفكم من ربنا خلوا خوفكم من ربنا خلوا خوفكم من ربنا فأنا ضربت وعزبت والله الذي لا اله الا هو مزقوني ضربت وعزبت وماذا كانت النتيجة الان على الحق كنت أقول لشباب في السجول والله إن الحقات آت وما ضاقت إلا ما فرجت وما ضاقت ما فرجت لا أريد منكم بعد اليوم أن تتكلموا بهذه اللغة التي سمعناها الآن سيحن خاتين أصبع جران إيه جران هي من الجريلة جران هي أكثر من الجريلة جلنا بتام ما تقدمه باك ثلاثة أحد ولا أخذ ليه قد ماذا قدم لهذا الشعب قدم لهذا الشعب محارمة النقاب والتهكم باللحة ماذا قدم قدم مزيدا من السجون في هاد النوترون وفي غير هاد النوترون ماذا قدم قدم مزارة داخلية مبنية بالأسمنت والخرصانة وسنديد تحت الأرض والله شفنا فيها هلوين وما زال حتى الآن شباب من خير شباب مصر حتى الآن ماذا قدم مزارة والله كنا في لظغل دخل علينا مجموعة من الشيشان الذين هاجروا ناصيا بشعياتها وجاءوا الى بلد الازهر حتى تعلموا القرآن ويحفظوه وحتى تعلموا لغة القرآن دج مبارك الى السجون ثم اسلمهم الروس. ثم اسلمهم للروس هذا ما يقدمه مبارك حتى للشباب غير المصر الذي يريد دينا ويريد اسلاما اقسم بالله كان معنا في لزغلي ويقوم رجل تجاوز الخمسين وأقول ياسمه زهد نزل هذا الرجل سنه 57 سنة اتضرب على أفاه وتقال نزل قال كلمة والله تؤثر فيه حتى الآن قال والله أنا سجنت في سجون إسرائيل ما أهنت كما أهنت في سجون مصر والله والله والله في بيت الله وفي يوم الجمعة يقول هذه الكلمة أهنت وهانت في سجون في سجون ما لم يصبني في سجون إسرائيل يا أخي هل أقول لك كلمة هذا الحاكم الطاغع المتشدق بالكذب والزور الذي يتكلم عن احترام القانون احترام القانون سأقول لك كلمة بالقانون بعد أن أعتقل بشهر بالقانون بالقانون بعد أن أعتقل بشهر من حقي أن أتظلم من هذا الاعتقال تقدم تظلما للمحكمة المحكمة قضاء يقولون نحترموك تصدروا حكمك ما هو هذا الحكم هذا الحكم انك مظلوم والدخلية ظلمات ويخرج عالك يجي الحكم للسجن مفروض للسجن ظل ديمقراطيات مبارك اللي بيحترم القضاء والقانون يفتح الباب ويقول لجالة يفرج مع السلامة سأقول لكم التفاصيل بحذا في ريحة تكسلوا مع الجواب ويبعتوا في لازغلة يكتب في الجواب سيد مدير مباحث أمنا وكل أرزه فقد تم الإفراج قضائيا عن زيد أو عبادة أو عبادة اعتقال الدخلية ظالم فليفرج عنه ومع ذلك تقولوا ماذا أرض من سيادتكم إتمام إجراءات الإفراج يذهبوا به إلى مقبلة لازغلة لا تقابلوا فيها أحدا غير مصرح بدخول طعام غير مصرح بدخول جرائم غير مصرح بسماء راديو مقدرة, مقدرة يصل العدف فيها احيانا الى 60 نفس ويالا يتحمل اكثر من 30 نفس والله نقصها بالشبر كله اخي ليه شبر ينم فيه ليه شبر ينم فيه بس يتحمل بعضنا بعض وبعدين يرميك 20-30-50 يوم وبعدين الوحب يطلع على الجواب باعتقال تاني يبتب فيه ايه ان تم الافراج عن المذكور اللي هو أنا. وخرج وعاد الى نشاطه الارهابي مرة اخر انا انا خرجت ولا شفت الشارع ويلجع للسجن مرة تانية انا واخد ست افراجات ولا ليهم اي لازمة ضابط الشلطة اللي بيخرج معاك والله عارف الام يقول لك انت خرج افراج وزيل ولا افراج اهاتك نسميه الافراج قضاء افراج اهاتك اللي بيحترموا القانون والقضاء افراج قاستك وتقعد كده معنا معتقلين بقالهم 17 سنة 17 سنة اعتقال اسألوا طريق الزمر طريق الزمر واجل واخد قطب 15 سنة من 81 تقرب سالة كان لساعة في سجن حد النهار وهم باعتقال والشرط اليتكال وهي دي مصر وهي دي الحريات وهنا اللي بيقدمه مبارك للشعب المصر بتقدم لكم ايه انا عايز واحد يجي يقول لي قدم لنا ايه ورا الضرب الجويه يا ابني دي بايد عيالنا الضرب الجويه دي الراجل قاعد في غرفه عمليات اللي مات واللي وابني واخوك واخويا 73 هم دول ضحوا بدماءهم هم دول اللي هم جابوا مصر هم دول اللي في الغوره بيحركوهم واقف قد يخلعوه هم دول اللي جابوا مصر اللي دفع الثمن اللي دفع الناشي اللي بتتكلم ديه يعني عايشة فين؟ عايشة فين؟ ما بتشوفش ما بتسمعش ياخدها باعترافه ان ايه دي سرق البلد سرعها في ظل مين؟ ومين اللي كبرها؟ باعترافه في ظلم من اللي عمل الظلم؟ من اللي عمل الظلم؟ من اللي خلى شرطة في الشرعة تديك على اعفاق وتل... وترميك للسجن؟ ومن اللي خلىهم يخشوا بويتك الشعب 2 و 3 بالليل؟ مين؟ مين؟ من فوق بقى يا اخي بيقول لك طب يا اخي ومشامطينني يا اخي ربنا يكرمك قطع عذاب الذين ظلموا ساعتها الحمد لله رب العالمين قطع عذاب الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اي الظلم ظالم عليه يا اخي اللي بيقولوا احنا بنحبه والله اقول له كلمه واحده بس ربنا يحشرك معاه ربنا يحشرك معاه وانا ما بجيبش كلام من عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المال يحشر معه من احب كل اللي بيحبه ربنا احشره معه ربنا احشره معه بس يا اخي يا اخي, أخي. ده امر ابن عبدالعزيز عندي الوفاة بكر قلوا لعني لما تبكي وانت الذي عدلت مع الناس قال لو ظلمت واحدا واحدا لدخلت فيه النار حسي بتاعك ظلم كم واحد ها ربنا احشرك معه اللي بتحبه بقولها بميلي فيهو ربنا يحشرك مع اللي بتحبه انا بقول لك بميلي فيه اوه بقول لك بميلي فيه اوه لو ظلمت وحيدا قل لك يعمل ايه اصله مش عارف يبقى احمق ملبيكو مصر ازاي لو انت عارف يبقى ظالم ولو انت مش عارف يبقى مغافل يا اخي عمر ابن الخطاب قال كلم قال تعثرت بغلة في العراق عمر اعت في ايه في المدينة قال لو تعثرت بغلة في العراق لا سأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد له الطريق باغله مش شباب بيتقتل والذبح في السجون مش شباب بتمتهك كرامته مش شباب بتمتهك كرامته كرامته لا مش شباب بتغتلى احلام مش بلد بتسرق باغله ربنا يسأل عنها عمر عمر أمالي بغال دول ربنا سأله عن اي واي واي واي واي واي och وابتع شوات نحن رحبك يا مبارك ربنا يحشركم معاه و بقولها بملئ فيه والله وبقولها بملئ فيه والله و بعدين أول ما ضحى ضحى بكلابه بكلابه اللي مشاشلوه ضحى رزير داخلاء اللي كانشايلو عز اللي كان بيسرقلو ضحى بيهم ده شيء قالوا القرآن يا ابن ده شيء قاله القرآن الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولذلك هم دلوقتي يتملوا كمان لو يخزؤوا وكلوا يخزؤوا بعض. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا اسمع كذلك يريهم الله أعمالهم حصارات عليهم حصارات عليهم بيتحصار بيتحصار لو تتكلم عن الظلم والبغي واللي بيجرى واللي بيحصل مسألة يندى لها الجبيب لكن عندنا ناس لما تقول لكم عباد كروش تأس عبد الضرهم وعبد الضرهم عبد الضرهم وضرهم عبد, عبد الكرش مش مهم بدان بيأكل غيره تظلم غيره تسرق هو نفسه بيتسرق المهم ان هو بيأكل بيأكل ويتمتعون كما تأكلوا الأنعاب والنار متول لهم ان شاء الله ان شاء الله خير. طبعا مش قضية بطني مش قضية اكتب مش قضية كرش قضية خرش قضية قضية حق اللغة اللي انا سمعتها الان اللي انا اتمنى اللي اسمعها بعد ذلك لا عاديه بتقول اللي اتحيب بيعلموك ده بيعلموك اللي الكرامة الليك ما تقولشي انا خايف وفل مش عجدين لا يا بابا لا يا بابا لا يا بابا مو دا اللي ودالة بداهية مو دا فاستخبت نعم نعم ده ده ده نحن عاديين نقوله نبطل اللغة اللغة دي اللغة دي هي اللي ضاعتنا الإمام القرطبي عاش أنتم معارفين أكتر واحد في تفسيره أهان شعب مصر أهان لأنه فعلا يعني استعطي الإهانة ولما أقولها بملء فيه والإغضاء بيغضب أهان شعب مصر في تفسير القرطبي اللي طبعا لو هو عاشك لدوال بحكمود الوقت بحكمود الوقت قال كده قال إن كل نبي ربنا أرسله ربنا ارساله توجه الى قوم نوحا الى قوم شعيبا الى قوم هودا الى قوم الا ماصر ربنا الف اذهبا الى فرعون لان شعباب ملوش لازمه ملوش لازمه ملوش راس لازم مال ايه لا اريكم الا مره بس بس اللي هيشوف هم هيشوفوه ده مش حاصل ده حاصل يرضى عن اسرائيل اعلموا اللي بيسبب حمد لحد الوقت بيطلع يسبب حمد والله لسه شاك حمد حمد تعد الوقت بيسبع بعام دمار يطلع الإعلام تبقى إسرائيل بنت ستين كان بصوت من إسرائيل يبقى لازم نطبع معها العلاقات و نتكلم عن حوام الأديان هو كان ما قريكم إلا مار بلد الوحيد اللي أنبياءها خطبوه حكيمه ما خطبوه الشعباه إذا كلام القرطبة مش كلام مش كلام تعالى بقى حتة تان يجي القرطبة مفصلة سورة يوسف يقول لك وهو عن امراه العزيز وهي بتقول لسيدنا يوسف تدعوه الى الجلا زي ما احنا دعينا ان احنا باخواننا وزي ما احنا دعينا ان احنا بعدين وما حصلش النتيجه اللي حصل لنا والنتيجه اللي بيحصل للشباب بقت العزيز عايزه زنا والزنا في مصر بالامر كل حاجه بالامر قالت ولا ان لم يفعل ما امر لا يسجنا قرطبي بيقول كده وهذا ديدا واهل امرأة تملك انها تحبس رجل هذا يعني ان الرجل اذا حكم في مصر حكمت امرأته حكمت امرأته لشوان بتحكم البالك لشوان بتغير قوانين قوانين قوانين اذا حكم الرجل حكمت امرأته واسمع الكلام عن مصر عن مصر يا اخي والله الذي لا اله له فرعون مصر اسوأ فرعون ذكر القرآن الكريم اكثر وعدلا من مبارك وبقولها بملء فيه وبحرف عليها يمين بالله اكثر وعدلا بملء ليه والله وسعيد بن جبالي قال لحجاج ابن يوسف الصقف حجاج لما ذهب اللي وناكل به ووقف سعيد بن جبالي يقول كلمة حق بطمت الحجاج مني وقاضرة قاعد حواليه كلهم ماذا طروا قالوا اقتل لا ما بيحصل دلوقتي بيحصل دلوقتي تقول كلمة حق البطالة تقول لك ناكل احدث اعتاق الموت يالله يالله فالبطانة بتقوله اختل فالحجاج لما سمع هذه الكلمة وسمعها سعي سعيد سعيد ابتاسم حجاج بيسأله يعني ليه بتبتاسم قال له اخي يعني بطانة اخيك لهي افضل من بطانتك بطانة اخيك لهي افضل من بطانتك فالحجاج اندهش اي اخوي اي اخوي محمد ام الازهر قال لا اخوك فرحاو بطانة فرحاو لما سألهم عن موسى قالوا ارجع ارجع يا اخي اجلوا لما لا اسمع ايه حجاته ارجو اخاه ونجيب الحجة والحجة بطالة رعاو بطالة حسن مبارك فيها ارجع تسمع حجتنا انا طلبت النشيخ الازهر والله طلبت هذا النشيخ الازهر والمبتي ورئيس الجامعة يعودوا قدامة النظرة علنية لنرى نحن على حق ام هم على حق وحطت في السجن سنتين سنتين اللي هما من 2006 إلى 2008 إلى 2008 وفي 2010 حطت في السجن عشان اطلب مني ان انا اتكلم عن بعض الشباب اقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ومعرفش ومش هقول نكي لابين ولكرب ولدي امامي علشان اقول هي دي العدالة هي دي ديمقراطية دي هو ده حطي اللي بقولوا بالهيبك حطي لربان يحرقه ويحرقه هي دي هو ده اللي يحفظ على زمان مصر ايه زمان مصر تقول لكم عنيتهم من امن الدولة وعارفين وقول لكم المكاتب وتهزأ وتعال وتشتأم وتضرب وانتوا عارفين وانتوا عارفين ياخي لا بيحترموا بيل ولا مسن ولا والله كان معانا واحد لازولي 67 سنة 67 سنة مرحموك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم يا اخي معانا مشلول والله جايبين مشلول على كرسي اقسم بالله مشلول على كرسي بقوله الظابط يا عنا لذا أنا مشلول أقوله ايه يعني اشرفالك شغال مؤمن طاع فلسطين كان مشلول وقا على كرسي ايه المشكلة ايه المشكلة مشلول هي دي العدالة هو دا اللي بيدمه حسن لمصر اللي قاعدين اتكلمه قدم لمصر قدم لك ايه قدم لك ايه قدقون ايه برجينه يحرف اللي بيتكلم ده هيجي ولد نفسي الناس دي تقعد تتكلم ما لي قدم ايه قدم ايه كله من دمك كله من دمك قدم ايه قدم المليارات اللي سرقها هو عاله قدم ايه يا اخي ده كانوا جايبين خبر جمال مبارك عايز يسدد 12 مليار من دول مصر من جيبه الخاص واحد طالع كاتب في كارتير طرفه كده هال لك يعني رب الله وكان بحوش من مصروف عشان صد ديونه اثنى مليار يا ولاد الحرمية اثنى مليار مليار هيقدامهم بجوانهم بقى سد ديونهم بقى اثنى مليار ليه من كل من دم اين كل دم اين من دمي ومن دمك من دمي ومن دمك كل دم دمي ومن دمك يا اخي. يا اخي يا اخي القلب مفعل واللي شفت انا خاصة في السنة دي كتير كتير هاوي انبير عيني هاوي انبير صلب كان عالي هاوي هاوي هاوي يا اخي داخل اخ والله ولا بحلك اي ملاك ولا في بيت ربنا ولا في بيت ربنا داخل على الظابة قبل دار عايز يستهل في قلبه فبيقول له هولي ليس خل اخوك شعراوي من جماعة الخروف لسبيل الله خلو احط امك اخوك حمزاوي ابو لاهب عشرين سنة صبدا عن سبيل الله شو الكلاب. شو بالكلاب شوف الكلاب شوف الكلاب شوف اللغه شوف, اللغة. شوف اللغة اللي احنا عمالين نسمعها ايه ده اهدى اهدى في كلمه معايا يقول لي صاحي فرج هد هد انتوا انتوا حررتوا 73 ازاي؟ الناس اللي في القواد دي نعمل فيها فيها؟ ولا فيها ولا لا ايه؟ ولع فيها ولا نعمل ايه؟ شال والله شال وصارت الاهرام عندكم عشرت خبر في يوم الايام عن مسلم البوسله والهرس خبر ده اللي بحطبس بيه انك خطبت عنه جمعة خطبت عنه جمعة بس كده خطبت عنه جمعة انه خمسين كلب سربي باعتدوا على امرأة مسلمة لحد ما فجروا له رحمه ماتت وخدوا ابنها عنده خمس سنين لعبوا بدماغه الكورة انا سألت الكلب اللي كان يسمي نفسه مالك في وزارة الداخلية ولي نكل بيه واراضي نكل بولدي امانه قطلوا كده قطلوا مين اللي هيتسين خدوا طفلاه عنده خمس سنين وسوالت المسعف قال لي كده قلت له بالله عليك انت راح متاكد الدول صار يا عم اشربه اشربه ده انتوا وليكم ربنا ده انتوا ربنا يا ربنا اسمعوا نفس في نفس اللي بيقولوا بحبك في بلدك مع الشباب اللي اللي خرج هرب من المعتقلات ده قوموا معاهم اسمعوا اسمعوا ايه كان بيحصل كان كانوا اسمحوا في في السجون ونفس واحد, واحد يقول لي غير كده ينظروني على الهوام حد واحد يقول لي غير كده حد واحد يقول لي غير كده يسمع قولك ان اتدخل هدوم ويسمع قولك ان اتدخل اجهزة كهربائية ويعودوا خلونا نسمة نسمة نسمة في كل حال وبعد ما يحسوا ان احنا خلاص امتلعنا ساعة خمسة صباحا تخش عليك جحافل المصاحة اللي احنا كنا نسمي لها المفسدة حرامية حسن وهو أدخلين على الزلزين مجردينها من كل حاجة ينهبوا أكلنا ونبسنا وشربنا والله إلا دي لا إله إلا هو دخلوا علينا في رمضان الطمر اللي بناكلوا بنفطر عليه خدوه خدوه وبعدين تبيعوا الدخلية بمزاد عالمي عشان يتحطوا في جيوب كلاب الدخلية ما كانش فيكو أهالي بتروح تزور أولادها كانش فيكو ناس معتقة لو الكلام ده كلبي دي هو ده اللي بيقدموا مبارك لمصر هو دا اللي بيقدمه مبارك مصر هو دا اللي الكلاب عافيني بعض الكلاب اللي هاتوا عافيني يتكلموا لي صفات! يا رجل يتميله فوقه بقى فوقه بقى! كيف استسلام بقى للظلم والقهر والقرب يا اخي فوق! انا كلمة فقطها لهاني الشيخ كيشك انا التخط بالشيخ كيشك لقاء مباشر مرة احدى ايه حياتي والله مرة واحدة فعمل شريط وتكتسكونوا كلكوا انت يا سبو فاعي مصر قلبوا عليها فسام عشين فقال لي احد المشاك و بقول لي اسمه و الشيخ بالله انا بو ذكر قال لي انا عايز اشوف انا عايش بالدكتور ده عنده كم سنة قل الكلام ده في سنة 93 اول سالة عدقلت فيها بسبب الشريط ده و شريط مع الاحداث فلما رحبت له قال لي مشفق عليك مشفق علي لي قال لي اه اللي انت بتقول لي بقى خطيب وهتدفع تمنه كتير طب هو مال ولا ايه اللي باع المن بالله انا عارس ان انا هدفع تمنه مال ايه اللي انا هدفع ت فاقف قدام ربنا اقول له ايه اقول له ايه شوفت ظلم رسكت عليه هاقف ربنا اقول له ايه اقول له ايه اللازي ما تفكرش من يكون بينادي اقول له ايه فاقولت الله لا بعمل لله قال لي بس دي اهم حاج لانك لو حاطت في دماغك امر رجل والله بحاطت في دماغك ان حد من الشعب ده هو جنبك لا تودع منهم قال لي في حد كان بيحضره لا سأل اللي بيحضروني قلت له لا قال لي لما اتخذت عملوا ايه لو كانوا زبابا لاحدثوا طنينا لو دبان زن زعلان عشان كشك كانوا هجزوا البلد لكن ما عصرواش دبان فوز اتاخد وتنكل بي و اتضرب و اتهتك وبقولها بملئ في اللي بيقتب في مسجد التوحيد اسمعوا من الوبان اللي شافوا في وزارة الدخلية و اتضاري في الضاري السعني والرابح اسمعوا مني اتكعرد واتكهرب واتمرمط واتمع الكرام هو الشيخ نشأت الملايين والالاف اللي كانوا بيصلوا بقى عملوا ايه اتعلموا تقولوا لا اتعلموا تبقوا رجاله راشد انت ابو مسلمه منين يا اخي قالوا له ابو بكر لو راينا فيك اوجهنا قاومناه بسوفين قالوا له ابو بكر لا ابو توقف في الشارع تقول العمر استاق الله يا عمر مش قادرين نقول مش قادرين نقول طب بقى تقولوا الله ثاني يوم كل الناس بتتفرج علينا والشباب وقف مكتوف القيد ويجوا ويأخذوه بقى ويأخذوه غير اقوى اللي جربوا ده جربوا ده طلعب بعض الشباب هو جربهم يقولوا لا ايه اللي حصل فهو ده على قيد الظالف ربنا ما ببعش مع الولاية ان الله على يغير ما بقومه حتى يغيره ما بأنفسه مش مع الولاية مش مع الولاية فبقول لكم بملء فيه هوا تعلمه تقوله لا تعلمه طوافه قدامه الظل شوف ا تعلموا ده تعلموا ان تشوف بوس من بيتهان تقول لا فياقتك بتسرق تقول لا تعلموا ده مش عايزين نتعلم ده حد النهارده بيتكلم لغه الخوف اللي ربنا حاسبنا عليه لحد النهارده قدامك اداره خايفه لحد النهارده وبتقلب يا عمنا الاجرام ولا حلنا احنا شباب لحد النهارده يا تشوفوا اسمعوه مش نوع غاز لما بيقولوا يا اخي انا بعبر راجل كداب يجيبوني قدام الاعلام ويقعدوني ويقولوا انت كداب لو رجاله يعملوا ده يجيبوني قدام الاعلام يقعدوني ويقولوا انت كداب انا راجل غلطان اللي بيقولوا غلط يجيبوني قدام الناس كلها يقعدوني ويقولوا انت غلط انا بتكلم وسيب كلكم اهو ونفسي واحد يطفي يقول لك بتقول ده معصرش اقول لك انت بتقول غلط فك تسفعش غير بغبغاء يا عم يا مش عندك فته يا العيش لا مالك العيش خد اللي هتبعز هو ده اللي هتاقف دي ما ينادي الله هو ده الاشكال اللي دي يبغي ان هي من وصلنا كلام الواطن اللي وطان ده ما ينفعش الكارة اللي في مدال التعريض هو المفروض بكون لنا ندافعانه يا اخي ده بغي عليهم وربنا هل فقاتلوا التي تبغي وما عملهم اعمل حدا ولا اعتدي عليهم عشان المفروض ما في جنبهم ونتفع عنهم البغي اللي عملونا كرامة وطلعونا حس اللي كشفوا الحرمية اللي بيّنه الظلم إيه اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي إيه والداولة اعترفت بيه مش احبه اعترفوا ايه يقول لك اشرب لو هيمشي هنعمل ايه ياخر ابدا خده بكر الصبح ماته هتعمل ايه خلاص حياتك بقى اتمرهونة بيه لسه اخونا الخطيب الجمع جزاء الله خالن انك يخلي تعمقك بالله يا اخي واعمد بكر الصبح ها ايه اللي هيحصل مش هنقل ناكل مش هنعيش ما هو ده اللي نقشه هو ده اعلامهم ليه ده بيسبب عندهم اللي طلع قال لك مش هتلاقوا تاكلوا ومش هتلاقوا تشربوا مش هتلاقوا, هتلاقوا عارف ان احنا شعب مفتون بندور على بطننا يا اخي ثلاث سنين النبي النبي اللي هو النبي النبي شرب باليمن واكل اوراق شجر ما قراتوش بالتاريخ الاسلامي الحصار المسلمين في شعب ابي طالب ما قراتوش هم دول المسلمين اللي بالوا دين مش هم دول الكلمنجيه هم دول المسلمين اللي بالوا الحق ده لازم تعرفوه! فوقوا بقى! ده الكلام لازم تسمعوه عشان نضغير! ده اللي تقول معنا بالشورة دي فامرنا ما نضغير! لا! في حق لازم نقوله! واللي بقول لي خاف عليك يا عم انا عايز امضوك يا بس فاقف بين ادي الله ان انا وقف المسجد الرحمن اللي قلت كلمة حق! اقبالها من اقبالها ونفضها من يفضها! وانا اقول واحد يا اخي النبي اللي يكونن احدكم اماعة! بطالت باماعة! بطالت باماعة! ولذلك لما سألوا النبي ما احنا هندفع التامن قال كنوا كاللذين قبلكم واضعوا في الخاشر وانوشروا بالمناشر ولكن لم يصرفهم هذا عن دين الله في حق في قضية ينبغي ان احنا نقل بيها بينادى الله بينادى الله قضياتنا مش قضيات ان احنا نقلوا ليس مالحاء عارف بينادى وتشرق ادي مش قضياتنا. مش قضياتنا قضياتنا ان احنا عايزين نعيش عندنا كرامة احنا عبنا 30 سنة من غير كرامة والله من غير كرامة 30 سنة بتتحكمه بقانون طوارئ ده في ده طنهي شعب بردولة ده 30 سنة قانون طوارئ الحد دلوقتي مش عايز الغير 30 سنة بتتحكمه بقانون طوارئ تسقط اموالك وتقطع عن بيادك وفيش عدم احترام القضاء ياخي القضاء يوم ما طلق اعترض وقال كلمته ضرب القضاء بالجزمة بالشارج فان ده القضاء اللي بيحترموه قضاء اللي بيحترموه واندالك لو سال وكيل النياب والتحترم القانون والدسور وتل كن الشعارات وال... والكلام احنا ما شفنا إلا فجره إلا نايل من ديننا وت... وتهاكم بالإسلام والتهمني الإسلام بإنه ما ينفعش ده كلام سيبعناف في ظل هذا الطغير دين ربنا ما عادش ينفع وخايف منه ومش خايف من اللي خلقت يا أكرام لا تموت لكن ما تسمعش هذا الكلام عن دينك ما تسمعوش الإسلام نفسه بيتهانش المسلمين والله الإسلام بيتهان بيتهان في هذا البلد الإسلام بيتهان نقل اللي احنا عمليين نسمعها فارجوا اللي احنا نبطالها مش عايزين نتعلم النبي عدمك لما تاخد على ايد الظالم امره ما يظلم لكن طول ما انت مستسلم له فعلا فاستقفك او ما وفا طعب انهم كانوا قاما فاسقين هتبقى فاسق واشرب اللي اجرالك وتحمل وشير وهي امتب الناس دي لما احنا امتب غيارة لما بدأنا نقول لا بدأنا نقول في ظلم ما مش عاجين وطلع نخبة من الشباب ربنا بريك لهم يا خلق لازلان طحية ولا ولا ولا والله كنت معاوه بدا للتحرير منتهى الادب لكن قالوا لا لكن قالوا لا منتهى الادب ممنوع حد يخش بآلى حد ممنوع حد يخش بحجر ممنوع حد ممنوع ممنوع عاملين ممر للنساء احترام للنساء والبلد طلعوا بالطقية الحكومة اطلقوشهم عشان يضربوهم ويدغدغوهم وفقاعلهم في الاخرة النهال ده عاس منهم يا خيب عليك عيب عليك ماتوا وقريقا بدماءهم عشان تبقى انت حر وليك كرامة عشان تبقى انت حر وبليك كرامة لما يجي تتخلى عنهم والله يا ويلك من الله وأنا بحرف بالله والله يا ويلك من الله وذلك أنا يعني فيه عجبت الواحد بيسمعها بي بي بي والدايق بيسمعها والدايق حتى من بعض من الشيخ ما تنفعش ما تنفعش لك شيخ ريزهر اللي يطلع يكتب في الناس شيخ محمد حسان البرح أخ وحبيب وصدي لفاقوا اليوم عباد صلفه يسبحونا بحمد مبارك احنا مش نفكر النهارده على اللي ماتوا امبارح لا لا عايزين نوقف ضدي باصر رجعي على اخوات ليكم ماتوا تحت التعزيب تحت البهدلة والله مش قالوا وزاره عن الدونك قالوا بتعملوا ايه بالدونك في الشباب مش قالو وانا بقوله يعاقبوني بعاقبوا عليا شالوه من دونك اللي فظوغ اللي بتعمل بيه في الشباب شالوه قالوا للشباب اللي اتحرق اعضاءه ثلاثوليه الراجل والله مسنين وشيوخ بيتعمل فيهم هذا والله الذي لا اله الا هو انا اقول لك معلومه عن نفسي انا كلب في ارضك لكن لما مفيش فايده ولا مفيش ما اعرفش انت عارفش انا طب ليه تبعك اسلوب ثاني خالص هلعوا دموا انا جردونني من نفسي فكتفون خالص وغمولي عيني وفي الاخر جاب لي دولك الدول دي قال لك كهربائيه صاعقه وواحد سمع لي صوته وبعدين منظر العبده الرسول بتاعي بس عبدك معايا قلت انت محتاجه ادي الكلاب ادي حريه مبارك ادي حريه مبارك ادي حرية, حريه مبارك مش عايز اقول لك واقول لك واقول لك في شباب خارج بويز مش نافع مش نافع ويجي واحد يقول لك مش ربنا يحشرك معاه وياخذك ويخذل اتكلموا في ايه ده ما هازي اليابهن اهالي بتروح عشان تشوفي عالة طاقته ده بالسجون بتنتهك وبتهال وبتهال معك واحد عدواره اقول سيد مصطفى يوم بجيت تزوري اللي درالك وقفت عملت ايه بره لك بتتهال وتنتهن كرمطه على ايد كلاب سمينهم مين سمينهم حسن اللي بالحبك حسن كلاب اللي قاعدين باعبك لانهم ما شافوش حاج لكن مش مهم عنده ده فيه دين مش مهم عنده ده فيه عدالة شو هم عنده ما فيه حرية شو هم عاده اللي يتربع الظلم شو هم عنده اي حاج المهم احنا مصالحنا وقفت ومش تلاقيين يا ايه يا اخي جو عشاه بس اخو اتحقق بعد كده مدى الحياة اخو اتحقق بعد كده مدى الحياة اش قادر تجو عشاه بطل وطنة تحكم فين شهر. عشان تعيش راجل عمرك الباق بفاق جاء النهاردة يقول لك اصلا بش بس بقى بعد الريج ب... نائب جمهورية ما انت 30 سنه بنقول لك ده 30 سنه كانش واخد باله يا عيل الطيبين اللي بيحبوه اللي ما كانش واخد باله ما كانش واخد باله اه على نفسكم ولا علينا صحقوا على مين ضربوا النساء بالنار يا اخي العربيه قناه العربيه بالامس زاعت صوره لسياره شرطه دخلت تدهس الشباب تحت رجليها ما بيجيبش حاجه من بيوتك مين اللي ابتدى مين اللي ابتدى دول السلطه دي الاخ اللي مات مين اللي وصلهم لكده الشيخ بلال اللي عذبوه بس كده لحد ما مات ومش اول واحد يموت هقول بالاسماء كلب من كلاب لاوغلي اسمه الحقيقي فمشي شويه نفسه سموه نفسه زبير زكي وشويه سمي نفسه مختار اسمه اشرف صفوت اسمه الحقيقي اصبح الان مقدما اسالوا له ظالم عامل موت كام واحد اسألوا الشيخ احمد أبو الفتح في مساكن ايديا اخوه اللي على شدر كده من جراء عجيب الكلب ده ليه وترمى أحمد أبو الفتح أربع سنين في السجن لحد ما قضيت الزبط ده خلصت وتقال له هو خارج لو فتحت بقك هتحصله واهل هذا ازم مقتول عن ابنهم الحي اللي اسمه سامح تحطل في المعتقل أربع سنين عشان يساوموا عليه اهله اتنزوا عن القضية اما الحية هيحصل الميت هيا دي الديمقراطية دي دي هيا دي, دي العدلة دي دي دي دي دي دي. اسألوا الشيخ عيد ودا كان معايا بقى بسجن ابو زعبة جابولنا الشيخ عيد ده في يوم الايام حط في زنسان انفراضي مقفول عليه ممنوع حد يكلمه حراس عليه ليه شاهد اخ بيقتل وما سمحولوش ان يخرج لما ظابت اعاد وقال له شفت ايه قال لما شفت حاجة واحد جاله عزمة ومات قال له بس تخليك على الكلم اما تحصلوا مع السلامة مع السلامة بترمى الشيخ عيد سبع ثمان تشهر معانا في زنزانة تعفن فيها لحد ما عملنا الصورة جواستجنع عشان يرشن هاتش كلمه ناس بتموت ودم مرخيص واتقالت لي انا والله لما جابه قدامي وهو واعده عشان يضربوه حصلت لي صور قلت له انت ظالم وغشوم وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. رحمة الله برا وقال لي بص يا جعشه جدك من الاخر الراجل عندك 51 سنه في النهايه هتموت في ايدنا اتكلم وقول اي حاجه لك بيها نفسك طب يا عم اموت قلت له اموت ما انا عايز ابقى قال لي شهيد ايه اللي بيموت عندنا الم... والله كده اللي بيموت عندنا بيتحط في قفه ويترمى في الصحراء ما لهوش لازمه وقلبه رايح فادي على لك مبارك قال الخربين يقولوا بالحبه كان بركه بتحب مين يا ابني بتحب مين مال بينكم لا امر ضعيتي لتنظيم مسلح ولا ايه اغلاط في كل الخضيات اللي لا باقف على هذا المنظر وبرق زمتي بينها اللي اقول كلمة حق اقول كلمة حق عملت ايه اقول المسكين ده عمل ايه وغير وغيره وغير و... مشكلمش على قدمي شباب زيه والله والله ما علم سجن ابو زعبة 18 سنة والسعتاشر سنة بقول للظبط ده اصغيرين قال ايه يتربجوا السجود يتربجوا السجود اكبار وسمو، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ البضايع ادم بقى رخيص كده؟ مين اللي وصلنا لا احمل الرخاص من نفسنا؟ بقول لك مين اللي فيه اهو احنا ملخصنا نفسنا مش هبقى لنا كرامه ومش هبقى لنا وجود لما نتغير نبطل اللغه اللي بنسمعها دي اصل خايف وخليني في حالي واصلبه ياخدوني واصلب مش عارف لا يا حبيب لا بعد كده اللي بيجي تقوم بالجلد فضلت تقوم We now want people to say no To say no Are you trying to deny it in any way Your good feelings My good doulman Your bad habits You do not let your eyes Therefore know yourselves Which don'toper them So, to be a job So, to be careful Which you put me in, that was a one who grew up And you were born That was that he lived وليه لسه برضه على انفاسها ومش عايزين يسيبوها سيبوا ايه فرخه يا عم الحاج زق اب ماسكه فيها فرخه وزق اب ماسكه فيها في اعتبر نفسك موت اعتبر نفسك موت قالك شال ربنا يشيل شال ايه يا هتقرب ولا في غيرك ولا في غيرك في غيرك الكلام اللي بتسمعوه اباد البطون واباد الكروش اصل حله واقف ما نعيس أنه وقف شهر واتنين بس في النهاية نعيش بعد كده عن دين وعندنا كرامة حين نبقى 3 سنين في الشعب أبو طالب وبعد كده بقى في دين وإسلام لو كانوا تنزلوا بعد أول شهر لو كانوا تنزلوا بعد أول سنة والله ما كانش إسلام وصل لنا ولا كان تنبقى فيه إسلام ولا دين ولا حق ولا حق والله لو كانوا تنزلوا مكنوا ما تنزلوش إلينا نخلfireاء ووجدت لكوا لو تذكروا بقوللها الآيب الإ جاي اما ينبغي ان تكون تابع له ينبغي ان انت تكون حامل له انت مش تابعه بس انت بتحمله تشيله على اكتافك تثير هابتك بس ما تنزلش عن دينك ما تنزلش عن دينك دي راجل وعنده كرامه راجل وعنده دين لكن مش هتقول يا رب ما انا هعمل ايه ما كنت عاجز غير في العيش يا رب اصل انا كنت عايز, في كنت عايز كيس السكر يا رب اصل انا هتقول انا هتقول له, ايه هتقول له ايه يا اخواننا عايزيني فوق يا اخواننا عايزيني فوق يا اخواننا عايزيني اقول لا شوية الهمة جاية وانا كنت بتمنى ان نكتب الميكرافول عشان نبطل نتمع خواية من عشق قدر سمعناها, سمعناها سنين دول اللي اتخذوا اربابا من دول الله ربه اللي بيحكمه ولذلك انا عبد المأمور الحمد لله انتعارك كده لا احنا عبيد لله بقى يا اخوي مش عبد المأمور لا لا, لا يا اخي لا طاعة لمخلوق في عصيان الخالق ده كلام بنسمعه وخلاص هو ده بنداس بيه وخلاص عايزين ناس بقى عايزين نفوق بقى عايزين نتعلم نقول لا بقى عايزين نتعلم ما نتهانش بقى عايزين نحافظ على اخواننا اللي في ميدان التحرير دول اللي طلعونا من البلطجه ديت بص يا ابني دول مش هيتغيروا السلطه دي مش هتغير اعلام لسه بيسبح بحمدو مش هضغير. مش هيتغير مش هتتغير عايزين نحافظ على اخواننا عايزين نحافظ على اخواننا فده ما يمنعش ان انا بقول اهو ان انا سمعت الكلام من من موضوع وزاره انا حاسس في الراجل ده بالصدق ده رايي انا حاسس بالصدق انا حاسس بقول انا, أنا حاسس فيه بالصدق انا إن من وراه خير لكن هيجي من من وراه خير, من وراه خير. كذا كذا كذا كذا كذا كذا كان انا بقول لك اهو حافظ على اللي انت ما تتنازلش عنه تعلم تقول لا تعلم لما يكون شارك الظابط في الوصف اللي ينقفح معلك باتك من مات دون عظيفة وشودي قلبهم البلكونة تعلم هل بقول لك والله انا اقسمت يا بالله وانا في بطرد بنا هو انا اقسمت يا بالله وانا في بطرد بنا هو الظابط اللي عايجيني باتي اقسم بالله يا نا يا هو يا موت يا مات هي يا تعودوا بقى ما اللي يخش لكم في نصاص الليالي واللي ينتاقوا عواصمكم اللي يتاقوا عرباتكم تعودوا تقولوا لا تعودوا ما تبقوش لقمة سائغه في ايد الكلاب فيلك انت حوامي ولا بلطاجي انت راجل بتقول كلمه حق اللي مش عايزك تقول كلمه حق يبقى خاين لله وللرسول وخلي كل قيام الاعراب كانوا هم بيطالبوا ان يبقى في كلمه حق كانوا بيطالبوا ان يبقى فيه حرية. قالوا في حريه انا وقفت دلوقتي بتكلم بكلمه الحق والحريه ولا بتخافوا علينا تاني خلاص قال لي في حرريات قالوا بتكلم بالحريه نعم نعم والسمع يا نعم قطر العذاب والهوان والذل والغلب اللي احنا شفناه انا بقول اهو هم دلوقتي فاو ورجعوا شعار الشرطه في خدمة الشعب هندار هندار في خدمتنا على عيننا وعلى راسنا هيذلونا ما لهمش انا بقول لكم اهو في خدمتنا احنا معاهم ورايلها خلاص هيجلونا ما لهمش في الجزمة. تعلموا تقولوا لا انا والله حزين حزين حزين على العلم اللي راحس حزين على الناس دي انتوا فين واللي حصل لهم ده انتوا فين انتوا عن نفسي انتوا فين واللي حصل لهم ده هتعملوا انتو بايه انتوا موقعكم منه ايه موقعكم منه ايه فتعلموا تقولوا لا تعلموا تقولوا مش علينا تعلموا وفي الاخر بقول لكم لازم نحافظ برضا على البلد دي لا تكسير ولا تخريب لاني بتخرب في مين وتكسر في مين تكسر حكت وحكتك معنى اللي بتفع الثامن معنى اللي بتفع الثامن ده غير مقبول عندنا برضا انا انا عايزين لا تخريب بس هو كلامنا بيباع الهوى بيسلط على ازاعها لا انا بكمل زيانا انا, أنا عايزها كلها كده يا ايها كلها كده اكيد فأنا بقول اهو لا تخريب ولا تكسير سلاموتوا الكلام ده زي ما قلت اهو شوب بلطجيه وفولك بره هي دي البصاده ما حدش يهمها مع علشان يقول لك طب كمل وبعدين نصاح اقول لك حجته لا انت انا الراجل انت شط مع اللي بين لا يا حبيبي الكلام ده مش هيمشي معاه وذلك اثبت ان انا اتكلم ولا يفرق معايا ولا يخوفني ولا يهتين لا انت ولا عمن الدوله ولا حط بتاعك ولا حكومه بقولها لك اهو لا مفرش معايا اللي يفرق معايا في معلقه الحرد تكلمني بعلم نقاش قدام الناس هو ده اللي معرف غير كده لا فالا ويف رئيش كده قال في حريات من حقيقة كل واحد عبر عن رأي فالا هو قلت عبر عن رأي قال او قلت عبر عن رأي هو اللي أرع هو وكلام في الهوا اللي عايز يخليف من الرأي ما يبقاش عرباجه اللي عايز يخليف من الرأي يتفضل مشكورا يجي وعده قدامي يقيم عليها الحجة بالعقل والدين غير كده مش حقبة أما شغل البلطاجة بتاعهم ده شغله البطاقه ده اعملوه من ده للتحرير لكن ما تعملوش المساجد شغله البطاقه ده اعملوه في الشوارع لكن ما تعملوش في روض ربنا وبنك مش هعبد من اي ذات انه ابلطك بيت ربنا بيت ربنا بتحجه ومنطق وكلمه حق المنبر ده اتعمل عشان يتقال عليه كلمه حق مش عشان يسجد الحمد لله ولا عشان يطال خواطر الناس المنبر ده اتعمل علشان يتقال عليه كلمه حق يوم ما تقول له ما فيش خير فيك مش عين فاعك عوزي بايدانا الا انا انا مش ما تخاف علي انا خاف عليهم اللي قال انا خاف عليهم اللي قال لا لا الله انا ما بخافش من اللي ما خافش يا دكتور احنا عندنا خلاطره في المناطق قلبوا عليهم بتوع الحزب الوطني وقلبوا منتصر على بعض حزب الوفد اه والقناص والكوبري يعني انا بقول اهو انا بقول اهو احنا وقفنا معبر خلاص بحريه بلاش اقول بدين يا اخي بحر رج ما كنا بنقولهوش بت هجمو اني قبلي أنتم مش طابينه المتعرية المتشلحة و قولتوا دلقي حرية dissبوا اني قبوا ينامه حرية dissبوا اني قبوا ينامه حرية شي معنة لمنميين مش حرية لابس الكلام انا بلوقتي بعبر المحرية بال Ple b hard انا باستخدم بعبر به انا لا سبك او انا لبان واحترفت الدين لا يا حبيب انا علم غصب انعنهم واضح للاみたい povoede عنهم واقد عنه. بدين الا العزهرية بغض غصب العنما بت في الرأي بدون شغل العرفاجية انا تحت امر ومساعد اسمع حجيته اما شغل الغوغائي اللي انا بسمعه ده لا هيفرق معايا ولا يقصر معايا ولا يهزني شعب بقول افميلي فيه وبقول افميلي فيه ودخلت السجن مرة واثنين وثلاثة واخرهم كان اوساخ ومع ذلك يقفوا قدامكم وبكلم بارض ومش عاستق بارض ايه لا هنقلق الله ايه لا هنقلق الله وما بخافش من الحافة إيه لا الله وأخسم بالله سأل بجهاز مباحث أمن الدول قلت للضركة أنت ظالم واللي بعقوبك ظالم مش بقولها في عيبي لأولتها ناس ومالك يسمعني وسامعني أقول إيه قلتها هناك قلتها هناك وأولاك كل حد بخابش هيموتني ناص عم إذا جاء جلوم لا يتأخرون ساعة مش عموت ناص عم هيطعم من رز وبالسماء في الخكمة هيعمل هيعمل إيه هيعملوا ايه وهيعملوا ايه فانا بقول لك اهو انتو عايزين رايي والناس طلبة رايي وطلبة وطلبة ما تتنزلوش عن اللي انتو فيه صام اهلم قلوكوا احراروا وعباروا على رأيك خلاص يتبع عن نفسك الظلم خلاص واحنا ماشيين على الكلام ده اسمحش الحد يظلمك بعض النهاردة بقول هلك اهو ما تسمحش النفسك تقعد راسك في الطراب بقول هلك اهو ما تتعلمش تبقى سالبي وانا ما يلي وما بقولها لك كل ده هتستيل عنه بلدة الله ما ينفعش ما ينفع ما بيعوش اخرتكو الدنيا ما ينفعش ما ينفع يوم يجي علم عن ده كتان انت بتعمل ايه يجوع انت بتعمل ايه كل ده هتستيل عنه بلدة الله ما تتنزلوش عن اللي انتو فيه بقولها بل فيه اهو حرياتكو وتمسكوا بيها وبلادكو حافظوا عليها بلاتكم. وأنا بقول لكم فيه فيها هوا بلادكو أنا سعيد جدا والله بالشباب الواقع بيعافظ على الأمن بيعافظ على النظام بيعافظ على البيوت ربنا يكرمهم صحيح. وربنا أعزهم دنيا واخرى وأنا بقول لكم هوا بقول لكم هوا الجوامع وادع الزمه جزاك الله خيرا الله لا العظيم رب العرش العظيم ان يؤمننا في بيوتنا وان يؤمننا في اوطاننا امين وان يرفع عنا الظلم وايدي الظالمين امين اللهم ارفع عنا الظلم وايدي الظالمين اللهم ارفع عنا الظلم اللهم احكم فينا دينك. ومحكم فينا دينا اللهم حكم فينا شرعة اللهم ارزقنا العزة في الدنيا والاخرة اللهم ارزقنا العزة في الدنيا والاخرة اللهم ارزقنا العزة في الدنيا والاخرة اللهم ارزقنا العزة, العزة في الدنيا والاخرة اللهم إنا نسألك أن نلقاك ونحن على الإسلام وعلى الحق اللهم إنا نسألك أن نلقاك على الإسلام وعلى الحق اللهم ارفعنا الظلم واهله. أهلي. اللهم ارسى عنا الظلم واهله. أهلي. اللهم امن هذا البلد. أهلي. وامن اهله. أهلي. اللهم ارزقنا الامن والامان. أهلي. والدين والاسلام. أهلي. وجعلنا مسلمين لك وحدك. أهلي. ومسبحين لك وحدك.